وانا في انتظارك. في انتظارك. على في انتظارك. العرب في انتظارك. انا في انتظارك. يومياً على مدى الساعة. يقولي لك أنا في انتظارك. في انتظارك في انتظارك اليوم هندس الهواء عبدالله محمود مخرج أنا في انتظارك لهذا اليوم أشرف نوير وأسعد بصحبتكم من أمام الميكروفون مهاب ممدوح صباح الخير على كل مستمعين مستمعي ساتل العرب 106 فاصلة 8 تقييم، وفترة مفتوحة جديدة أنا في انتظارك، ولا فترات هذا الأسبوع، ودايما بنحاول إن إحنا نبدأها بموضوعات نحاول إن نطور بها ذاتنا، نحاول إن نكتسب بها طاقة إيجابية. النهاردة نتكلم يعني الأبرز حدث حصل في. الاسبوع اللي فات ده على طول كان حصول محمد صلاح نجمنا المصري على لقب أحسن لاعب في افريقيا للعام التاني على التوالي وده طبعا انجاز لم يسبقه اي لاعب مصري اصلا محدش خد الجايز دي قبل كده الا كابتن محمود الخطيب في تدريباته ما كانش ده الاستفتاء بتاع الفيفا كان مجال فرانس فوبول بتعمل ايه الاستفتاء فيه الكاف عفوا ما كانش بيعمل هذه الاستفتاءات لكن من أول ما بدأ هذا الاستفتاء الخاص بالكاف شوية لعب مصري حصل عليه النهاردة محمد صلاح للعاني التاني على التوالي بيحصل عليه هذا المشوار الطويل محمد صلاح الطويل في الإنجازات لكنه في العمر القصير بس حد, ده حد انسان مواطن مواطن مصري بسيط حب ان هو يحقق حلمه ويحقق طموحاته تطور إمكانياته ممكن تكون أحلامك أكبر من إمكانياتك تطور امكانياتك وحاول انك أنت تحقق وتوصل للي أنت عايزه الأمل ده عنوان حلقتنا النهاردة في أنا في انتظارك وتتواصل معنا برضو عشان تدونا نماذج للأمل والإيجابيات والأحلام والطموحات القبل للتحقق نتيجة للعزيم ونتيجة للإصرار رقم تليفوننا هو 25771872 رقم تليفوننا مرة تانية 25771872 وأنا في انتظارك متع شبابك بالامل حياتك <متع> شبابك <بالأمل> تفين الدكتور حسن سليمان خبير تطوير ذات وتنمية المهارات سعادة بوجودك معنا التليفونية المرة جاء حضوريا ان شاء الله يا دكتور صباح الخير يا مهاجو صباح الخير لكل مستمعين سود العرب صباح الخير عليك وأهلا بكم نورنا النور نورك بنتكلم عن الأمل وطاقة الأمل وطاقة النور الواحد بس زي محمد صلاح يعني بدي نموذج هو النموذج الأكبر ادري انه هو يعني يملأنا بهذه الطاقة الإيجابية وكنت بتكلم عن معارش بقى هتوافقني والدكتاف معين ممكن تبقى أحلامنا وطموحاتنا أكبر شوية من إمكانياتنا لكن هذا لا يمنع أن احنا نطور إمكانياتنا لكي تصل إلى هذه الطموحات أنا عايز أقول أن العمل هي صفة بشرية لكن هو فيه كثور من عندنا في هذه الصفة يعني العمل هو عنصر مهم جدا من عناصر الحياة No. هو بعث للفرح والطمأنينة والرضا. العمل هو اللي بيحفزني على الصمود والمسبرة وعدم الاستسلام. Mm -hmm. العمل كمان بيبعدني عن الكسل والأحباط. No. لموزا أما الصباح اللي حضرت تريده عنه هو فعلًا بينزل لكل الخبرات والأمور والأحداث الحياتية نظرة إيجابية جداً. Mm -hmm. لأن النظرة السلبية بتمنعني من أنا أستمتع بحياتي وني أوظف إمكانياتي يا رب يخلعها محمد صلاح عملي الأول إحنا يعني نبارك لمحمد صلاح وكلنا وزر المشارس مصري وعربي طبعا. محمد صلاح 26 سنة مهم. 24 هدف مهم. لو دخلنا كمان في احصائيات مهمه هم لحنا محمد صلاح خلال مشواره الكاروي جميل رياضي ما أخدش ولا إنذار يعني سفر بطاقة حمراء حمراء أولا أصفر قبل كده. أي أي خلاص أصفر يعني ما ممكن نقول لي ع عادي تحليل وما كانش سوء سلوك يعني يعني أصفر ن يعني ت تقدرين الحكم أحسن ليش؟ فهو نموذج في حالات كتير قوي إحنا لو نفضل محمد صلاح إنه نموذج فعل في السباد التطور المثمرة المعاصرة هو نموذج كمان للنجم المشهور المتواضع يعني تعامل مع شهرته إيجي. هو أيضا نموذج للرياضي الملتزم المنجوب حضرتك لو, لو نشوف محمد صلاح في الملعب أثناء التدريب واستجابته للمدرب وتواصله الجيد جدا مع المدربين هو نموذج سعلى مشارس كمان هو نموذج قطاقة كبيرة جدا للشباب بيوظف إمكانياته بشكل مستقل كمان بيوظف إمكانياته وقدراته في الاتجاه السليم يهي كمان في السنة لكل الشباب اللي عندهم كان يجد من طاقة الإحباط ان الظروف اللي موجود فيها محمد صلاح وغيره من وصلوا هي ظروف لا تبشر بكنة هذا الانجاز لكن مع المعصرة وسبب بسيط عادي ومش من أهل المدينة كمان يعني من أهل ال ال ال ال الريف ومن بلد وبلد صغيرة قرية صغيرة يعني أحسنك أحسنك أحسنك والموضوع الحلقة النهاردة لو نتكلم عن الأمل يعني عايزين نقول ان الكون والدنيا هي مش بس اللي نشوفها نينا لكن في عيون أخرى كمان بتشوفنا يعني لو هنتكلم في في, في طاقة إيجابية وده دورنا إحنا كمواجهين ده أني أجمل وأروع هندسة في العالم أنك تبني جسر من الأمل على نهر من اليأس أن الظهوف والإحباطات والمشاكل والأشخاص سيئة بنشوفها بنشوفها, بنشوفها. <تصفيق> المهم مش اللي بيحصل في حياتي الأهم أنا بفعل إيه وبتصرف إزاي بكل هذه الأمور <تصفيق> يعني لو أعلمنا مقارنة بسيطة ما بين المتشائم والمتفائل يا مهام أن المتشائب نايمان بيرى صعوبة في كل فرصة أما المتسائل يرى فرصة وكل صعوبة ودي خلق نواجهه لكل مجتمعنا من المستمعين ااا الإيجابيين نعم وإحنا حتى مش مسائل إيجابيين بس مسألة إن إحنا يعني حتى سلبينا عايزين نوجههم إلى الاتجاه الإيجابي يعني يعني ممكن بقى شخص سلبي بس لما لين قدامه نموذج إيجابي ممكن نحاول يحاول يبتدي بحسن هو العمل وتفاؤل بيا من فينا إيه لو ورثنا إنه بأن إحنا كبير جدا في الأحصاب وتخليني عندي استقرار أني أتصرف وأحكم وأطور في أدائي في أحرض الأوقات <تصفيق> لو أعرفت كده هعتبر الأمل هو نجاة من من بعض الظروف الكتير ممكن تحدثني <تصفيق> <تصفيق> طيب لو حبينا يعني في نقطة حضرتك بس يعني عديتها شوية عايزة أقف عندها بشكل سريع وهي تتعلق بإمكانياتي أنا أحلامي أكبر منها بكتير يعني إيه إيه إيه إزاي ما يجيش إحباط بقى لما أصطدم بالواقع وحاول أن أطور هذه الإمكانيات مش كل التجارب هتبقى من أول مرة ناكحة يعني إحنا بقول لكل المستمعين أن بما إن ربنا سبحانه وتعالى عادل فهو وهب لكل واحد فينا طاقات وإمكانيات كامة جوايا. الأول لدي أكتشفها وأعرف أنها موجودة ويكون يكون عندي ثقة أن ربنا ادهالي الحكمة أني أطور أدائي بمعنى أنها أحب أكثر أنها واقعيا نعم <تصفيق> no. بيبقاش كل الفكرة اني عندي حلم ومش حاجة اشتغل مم. الابد معناه شغل وجهد بيقين وفي نفس الوقت شغل وجهد كمان بنظام واداء و... وكمان في تقييم تقييم المراحل اه؟ احسن تقييم والهدف انا بكتبه لنفسي معناه ايه هو حلم او صورة بعيدة انا بقرب منه بشكل جزئي بشكل مرحلي بالتالي كل مرحلة اللي اجب لها تقييم مرحل ما عندناش فلسفة دي يا دكتور؟ يعني شوية أنا يعني عايز مرة واحدة بقى رئيس مجلس الإدارة أو, أو ده حلم وتموحس فأنا منجو عجل مش قادرة جزاقة من أول مستعجلين يا مهاد نعم افلا مستعجلين اه بالزبط وزاعة عندنا يعني في بقاط غريبة بكي من المقارنة ان بقارن نفسي بواحد غيري ممكن الظروف مختلفة ممكن إمكانياته وأدواته استغلالها مختلفة وبقارن بحالي أنا عايزين نقولي ان الطاقة الإجادية معناها إن اتقار نفسك بنفسك. تقار نفسك من فترة أجيل لأنك كنت تستخدم أدوات جزئية. ودائماً مثلًا قلنا لا يقف الإنسان على وجه الأرض بدون إمكانيات. اكتشف إمكانياتك ووضّحها بالمقبول واهمن دائماً حد زمني عشان اتقارص. طب يمكن ينفع إمكانياتي هي مالهاش علاقة بحلمي بس ااا الحلم ده على, على على اتجاه الإمكانيات أو اتجاه الموهبة يعني ممكن طبعاً. أكون أنا واهم نفسي مثلاً. ده أنا لقيت كورة هايل بينما أنا ممكن أبقى مثلا ممثل عالمي يعني أنا يعني حدا تفهمني في القصة دي؟ توجيه توقيت توقيت توقيت إسمحي أو صفحة إن هي المرونة المرونة في تغيير الحلم اللي عندك إنك تغير الحلم اللي يفيدك في حياتك ويفيدك في مجتمعك ويفيدك في ظروف حياتك المختلفة ما بقاش عندي إصرار للوصول للحلم والحلم ده مرش على قبل الواقع اللي عندك هو ده الاستغلال الهامسة لإمكانيك طبعا لكنا سعادات بجرة الطاقة الإيجابية اللي خدناها كده في أول الحلقة وإن شاء الله نستمر بهذا الأمل ونحاول ننمي الأمل والطموح والحلم عند مستمعينا. شكرا لك دبتو حزن سؤال مال كان ديرك طويلة زيادة وتنمية في مرة وجودك معنا مرة جاء حضوريا بقى. إن, شاء إن, شاء شاء إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك فن عفوا مع السلام Ya sala, ya fakhr al وطلع عرب نيو 6 فصلة هتتم معانا اتصال تليفون يا لو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معك شعبت أبو الدهب من الشريعة معاش خاطر وصلىها أهلا بيك يا والسابت فضل والله دايما الأمل موجود م. موجود بالتطلع القيم في كل مجال نعم. لأن مصر طبعا فعلا اللي يحب مصر هو ابن مصر طبعا يعني عمر الشريف لما مثل يعني يمثل واخدم على انجاز <تصفيق> رانيا علواني سباحه لما كانت متفوقه افاق وفي نفس الوقت وكمال جسم و وكل القوه ومحمد صلاح شرف النموذج بالنسبة للشاب المصري الوطني الغير على وطنه المحب لوطنه وهم دول المصريين أساس التقدم والإنسانية وليكن تفاؤل دائم يا فندم شكرا ليك يا سيد شكرا ليك <تصفيق> معنا تصل آخر قلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع حضركة المهندسة إيمان إبراهيم أهلا بك يا شمهندسة على كتبه كلمة كده نفس قولها لمحمد صلاح اسمها مبروك يا صلاح ممكن يالله بينا صلاح يا صلاح رمض الأفراح مصري أصيل ما هو أصله فلاح بيلعب بحرفنا مش أصل منظرة الفرعون الصغير بقلبنا بيتير معاه فيش مستحيل بيحاور ويناول ورقورة مشفرة والشوتة بالمصطرة يا مصري يا عنوان الحرفنة يلا يا صلاح انت المفتاح مصطر الافراح رمز النجاح ذكي ولماح دورك هو الاصلاح بنحبك يا وحي على الفلاح الملك الصغير فرعون مصر الكبير هنغني اجمعين وترد وتقول امين صلاح رمز الجيل الجيل وكل جيل قبطي ومسلمين بيغنوا اجمعين للفرعون الصغير جيل ورا جيل بنحبك والدليل إنك مصري أصيل يسونك الرحمن بأحسن الأعمال يا أجمل إنسان في القرع فنان ويكفيك الإيمان تشرف الزمان أنت رمس الإسلام ورمز السلام بنحبك يا صلاح شكرا لك يا يعني كلمات جميلة ومليعة بالطاقات الإجابية حطيت اسمك أنت في النص في الآخر حطيت اسمك في الآخر انا اسمي اه حطتي قلت رمز للإيمان وحاياك كده يعني اه طيب شكرا <تصفيق> لكم شكرا لكم مع السلام مع السلام لحيب مصري أصيغ طيور تحب بلادك شارك من نهر النيل لحيب لي للنادك لحيب مصري أصيغ طيور تحب بلادك عايزين نقول ان يعني في نفس اليوم بقى اللي محمد صلاح ايضا فاز بهذه الجائزه القيمه وسط تشجيع وحضور يعني من كبار رجال رجالات كره القدم على مستوى العالم كما موجودين في هذا الحفل وطبعا اول ما دخل يعني فيما يتعلق ب في كده المخرجين والمعلمين والناس المتوليه اداره الحفله و هو رقم واحد اللي كان عليه الاسبوت كان محمد صلاح من أول ما دخل القاعة يعني الكاميرات تروح وتيجي على المسؤولين وتروح وتيجي على الحضور وعلى وقائع الاحتفالية وترجع تاني لمحمد صلاح هو كان الكاميرا الرئيسية موجودة مع محمد صلاح في نفس اليوم ده برضو كان خبر سعيد للمصريين كلهم وطاقة أمل جميلة وهي حصول مصر على شرف تنظيم كأس الأم الأفريقية في هذه النسخة الجديدة المتطورة اللي تقام لأو مرة بطريقة أو بنظام جديد بنتكلم في شهور قليلة خلاص هنبقى موجودين طيب خلينا الأول نجري هذا الاتصال التليفوني مع الأستاذ محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية يعني محمد صلاح طبعا ابن الغربية وابن قرية نجريج و وأكيد بقى في نماذج كتير وأكيد في طاقة أمل كتير من هذا المكان اللي خرج منه هذا النجم. سبحان الله بروحه بيج. يا صديقي يا أهلا بحضرتك. أهلا. يعني يمكن نتكلم على،, على ابن هذه القارة وإنسان مصري بسيط ويعني قدر يحقق طموحاته وادري يحقق أحلامه والأمل عنده ما شاء الله كان كان كان مرتفع. أولا أنا بشكركم على اهتمامكم بهذا الموضوع، وزي ما بالقول إن فعلاً أما كانوا في اللقاء الأخير والتكريم الأخير يا أفضل لاعب في أفريقيا، قالوا إنه محمد صلاح من ضمن الأصصاطير في رأس أفريقيا، نتلمذ كبيرة جداً وكل ما تعني أبداً تعني محمد صلاح يعني تعني مصر تعني الدولة، ودا كله نتاج طبعاً مجهود كبير جداً نخلينا خصوصاً في الترتين واللاعب المحترم محمد صلاح. لان عايز اقول ان انا موزه كمشرف لكل المصريين وان الراجل ده اشتغل على نفسه وعايز اقول لك يا بشمهات ان اي انسان بيرجع او يميل او لابد ان هو بينقل ذاته ولازم يبحثي يبحث عن التتري جدا هو ده اللي كان عامله محمد صلاح التضحيه وهو لسه يعتبر طفل اللي قدر بتاع ب 16 ولا 17 سنة كان بينجن من جريج وبيصحى الفجر ومع والده بيروح يتمرن في باولين العرب ويرجع بنفس اليوم المغرب وهلهم مقرر يوميا ده كله طبعا كان مؤثر على محمد صلاح مؤثر على طفولته مؤثر على كل شيء ولكن رعايته الاسريه اللي اهل وغالين الاسره اللي كبير جدا كانت وراء النجم المحبوب محمد صلاح ابن الغربيه وابن قريه نجريج وابن مركز شباب محمد صلاح اللي هو حاليا تم تسميه تكريما يعني مركز شباب بقى اسمه مركز شباب محمد صلاح حضرتك يا فندم ومع المحافظات هذا الكلام منذ ست اشهر تقريبا <تصفيق> ومحمد رضا جزء من تكريم محمد صلاح فانا بقول لحضرتك محمد صلاح والمجهود اللي عمله والانجازات اللي عملها فعلا انجازات فرية وانجازات دوليه نتمنى نتمنى ان فعلا تكرر تاني في كل الالعاب سواء على مستوى الالعاب الجماعيه او الفرديه أول سوى دولة خاصة وأنا شايت فعلا اهتمامكم جدا من دولة المثلاثة السياسية بهذه الأمور كلها خاصة الكورتوكولي تم توقيعه الأستاذ بكتور أشهر صف وزير الشباب والرياضة برعاية ألف محترف عن طريق أحد الأندية المنفادة. طبعا مشروع العزي محترف ده, ده بالضبط الدولة فعلا بسة ودولة ماشية فعلا في هذا الخط المستقيم لابتشاف المواهب تفعل ال الأمور العلمية والأحدث نظم التدريب والرعاية الاجتماعية والرعاية النفسية. لأني زي ما أنت عارف اللاعب أو النزيط لا أو الإنسان مرتاح ومويل بيتلاش في يوم جليلة لقى في عدة عوامل خاصةً إحنا فصل لازم الرعاية النفسية والرعاية الصحية والاهتمام بالشخص والاهتمام بال أدوات الخاصة بهذه الأمور. بس لازم يا سوامة يكون الكلام ده نبع؟ من الشخص نفسه يعني لما كناش محمد صلاح عنده هذا الإصرار وهذه العزيمة إنه هو يوصل وهذا الطموح كان زمان بالوقت لاعب مثلا آ لاعب كويس ولعب هايرو ومن أحسن لاعيبة مصر وأكمل لاعيبة كانوا ممكن يوصلوا لمستوى محمد صلاح بس الظروف ما خل... هو هو هو حاول إنه هو يتخطى هذه الظروف وهذا الحاجز تجاه العربي هو ده اللي احنا عايزين نقوله للشباب لاعب مهاب إن ما فيش حد بيوصل لازم يضحي لازم تضحيه كان ممكن فعل محمد صلاح كانت عادي أو كان يضربه كان بيثمرن بس, بس مجرد تمرين أو ما يصورش على نفسه وينزل القاهرة ويروح المقاولين ويرجع يومين للغرضية عمره ما كان يبقى في هذه المكانة يعني عمر الموضوع ده ما بتجي في يوم ليلى أو بتجي عشوائي نظر الحق صلاح اللي هو فيه ده نتاج موضوع كتير. في وهو وجود برضو في الغربة وجوده في إنجلترا وفي أقلهمه مع الجو هناك ومع اللعيبة ومع الـ مع الـ كافة الجنسات الموجودة ومع الإجراءات الموجودة ومع الناس الموجودة عادات وتقاليد غير مصريه ويقدر تعقلم عليها وقدروا يكون في خط المستقيم اللي هو رسمه لنفسه كل ده عوامل سهلة جدا عوامل سعر محمد صلاح عاوز أأكد ثاني ان كل شبابنا موجود لهم الطموح ده بس عاوزين لإدرعوهم وده عاوز اللي هيدا أكلم, أكلم معاك في, في نماذج ممكن تطلع كده مثلا من نفس ال المشتري مشتري من نفس المكاسب من الغربية هل محمد صلاح هذا النموذج الناجح أصبح هدف وأصبح قدوة لأقرانه أو أو أو, أو الصغيرين اللي اللي, اللي بدأوا مشوارهم مثلاً في كرة القدم أو في أي لعبة أخرى. ده عندكم النماذج دي. بدأتوا تلتقطوها ولا لسه ما ظهرش حاجات زي كده عايز اوضح لحضرتك ان اللي موجود فعلا وانا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا الشباب الغربيه عندهم طموح كبير جدا ما بيرضوش بالامر العادي لا عندهم قدرة على التميز وقدرة على الابداع وبيشتغل شغل كويس قوي واحنا كمديريه الشباب الرياضه من خلال وزارة الشباب والرياضه بتوفر كل الامور دي عن طريق الادارات المعنيه عن طريق عن طريق إدارة البرلمان، إدارة الشباب، إدارة الرياضة المختلفة في الوزارة والخطر الموجودة آه، آه، عندنا آه، آه، ندوات وعندنا مؤتمرات وعندنا شغل شغالين على اكتشاف الموضوعين عن طريق المشروع القومي للناشئين عندنا مشروع لزول احتياجات الخاصة لإكتشاف القدرات الخاصة اللي أنا عايز أقول له معظم لعبة منتخبات مصر لا يقل ما نقول لك ثلاثة واحد على كلهم الغربيه الغربيه الغربية طلعت ااا طلعت يوم الجمعة طلعت, طلعت محمد طلعت محمود فتح الله طلعت خالد عمر طلعت بس مرسي على مستوى اللي لازم قدرات منتخب كره سير اللي كان في رجال و معظمهم من المحل هنا من الغربية على الألعاب الفردية رفع الأطفال كما الأكتان المسرعة الغربية غنية بهذه المواضيع وأنا أشكو في هذه النقطة تجات الوزير لأن صناعي أنت لو شخص كم الملاعب النهاردة الموضوع عندنا الملاعب موجودة صناعي صناديق جمب اللي موجودة المدارس تدريب تحتوي الشباب سواء صفوفيا أو علميين أو أدميين النهاردة في على مستوى مصر لا تقل عن خمسة آلاف ملعب ويدخلي في المرحلة السادسة لتطوير الملاعب داخل مراكز الشباب أصبحت مراكز الشباب النهاردة بقت مراكز الشباب جذابة. النهاردة مراكز الشباب هي اللي بنطلع منها اللعبة الأولين سوى رفع أسقال أو قام الأبسام أو مصرعة أو زوجة قدرات خاصة خلي بقى ده عامل زي منجم الدهب كده يعني مراكز الشباب الدهب. في الألعاب الفردية يا عز محمد عاملة زي مناجم الدهب بجد مفينة. ممكن تطلع منهم أساطير في الألعاب كتير الكرم جايب الخارج من مراكز الشباب أصلا وبعدين ننتقل للنادي الأولمبي وأبطال رفع الأسقال كلهم بلا استثناء من مراكز الشباب أنا مش شفناه. أبغى أقولك هذا كله. كل الألعاب الفردية المميزين كلهم طبعاً مراكش الشباب. النية مش شغالش خلاص الألعاب الفردية. الأندية. فالأندية تراعي بنسمي بس بالألعاب اللي هي الخاصة بالأعضاء اللي هي سواء البومبا صوئ الكرة الحاجات. وعايز أقولك في كرة إحنا يمكن بنابح اليابان على المركز الثاني أو الأول على مستوى العالم عندنا في ال في مراكش الشباب. لعبين الكراتيب كل مركز اللي فيه عن 600 و 700 لعب يوصل لألف لاعب لما بتقام بطولة الكراتيب فارك الشباب مش قادر أقول لك عدد لا له عندنا أبطال العالم اللعب دي لو دخلت كلنا شأن فيها كبير قوي إن شاء الله اللمبياد جاي بإذن لأول مرة دخلت أخش في لعبة الكراتيب بإذن الله ده كله نتيجة اللي اهتمام, اهتمام الدولة اهتمام بالشباب اهتمام احنا شايفين نتيجة كلها نارضا احنا نظم أم أفريك بإذن الله 2019 وانا بقول لحضرات احنا لاقل طبعا مع الوزير اللي لاقل عن عشر ملاعب يعني على أحد الثلاث موجودة تستطيع استضيف هذه البطولة محمد صلاح كنوا أحسن لاعب بأفريك العام الثاني على السوالي طبعا ده إنجاز غير مزهوك كل ده انا تجيب ان يبقى فيه اهتمام في الشباب اهتمام برياضة أصد مهاب النهاردة هكذا من يتسلم بأننا سنين عمرين عاوضين التربية رضية يبقى مادة أكسسية أما يصل على السيادة الرئيس ويقول التربية رضية مادة أكسسية واللجمة بلها درجات دا شيء نموذجي وشيء عالمي وشيء بأننا ناس متحضرين وناس فاهمين عندنا بقى عندنا بنية أكسسية في بعدين بره التربية دي بيدوا عليها بنح دراسية يعني كان فيه بونس للطلبة المتفاقين رياضية بونس حقيقي سواء في تخفيضات مصاريف في دراسة او في نوع اليوم نوع معين من الامتحانات يعني اليوم حاجة كتير قوي يعني منصومة مهمة او نفوض حضرتك في امريكا في وفي اوروبا في اكترميات وفي ميناء للعيبة اللهم المحترفين بيأخذوهم وللأسر في ناس يزروح تلعب باسم الناس دي ومبقاش عشان عارفين عنهم حاجة بتعليموا على حساب الدولة خاصة في امريكا بتدوم الفرصة لهم يتمرنوا طبقة للمعايير كوليا، في عيال ومرعيا سليمة، كل شيء أصلاً ما بيجي لازم تخطيط، مفيش فيش حاجة اسمعش وياه، وده اللي أنا شايف في الدولة دلوقتي، وشايف سلسلة الدولة اللي فيه تخطير في تخطيط سواء في شوارع سواء على مستوى المحافظة هنا اللي اليوم شمس عيد مثني جداً ودايماً تبي تكلمي دلوقتي، وإحنا في الدولة أنا بحاول أوصل له، مش عارفه أوصل له لأنه وسط الناس وسط الدنيا كلها برضه جاي يشوف الم. بالله وتحياتنا وبنفسه بينزل كل الأمثلة دي ودايما بيواجهنا نستفيد من رك الشباب نستفيد الثقافة الموجودة كلها. أنا نفسي كل وسائل الإعلام تندل وشوف رك الشباب، نشوف صلاة الجمل الموجودة فيها حمامات سباحة فيها. في موجودة فيها، سواء رك الشباب سواء أندية موجودة في الورقيات. جزء من صناعات أطل وجود البنية التحتية يعني والولد هيتمرن في أي رياضة بعيدا عن كرة القدم يعني هيروح فين ولازم يكون في البنية التحتية وأماكن. لما ممرس هذا النشاط وبعد كده يبرز موهبته وبعد كده يبدأ يتطور بعد كده يعني تبدا الدولة ترعاه و... هي مراحل فلازم يكون في اساس ليها الكلام المظبوط بدليل ان احنا يمتق يوم 31 واحد إن شاء الله الشهر ده احنا مصادفين هنا في الغربيه في ورشه بلد الجامود بطول جمهوريه كامل الاجهزه ده دليل ان المركز فيه أدوات وفيه مكان وفيه مكانيات العدد كلها اما ورشه شباب صغيره جمهوريه كامل الاجهزه ده يعني, هيل يعني في هيئه طبعا طبعا يعني شباب مبقاش ممرس فقط انتفالنا الموضوع الاحتراف وكشاف المواب وتساعدهم على مستوى القلبية والرعاية دي كلها جاي ما بقيتش والدة صدفة إسماعيل والدة اننا نهاردة بينا بينا نشتغل على نفسنا كويس قوي بينا نحق انجازات بينا نحق بطلات من خلال لعبة مراكز الشباب وأنا بركز على لعبة مراكز الشباب الألعاب الفردية كلها من مراكز الشباب زوجت بطلات خاصة على مستوى مطة الزورات الأولمبية وبطلات العالم كلها اللي بيحصل عليهم اللقاء ترفصها واللعاب الفرجية فأنا بقولك النهاردة عندنا بورساديد عندنا اسماعيلية عندنا فاهرة عندنا السيد السلام عندنا اسكندرية عندنا المدن الشبابية اللي هي تفرخ بيرة جدا أتمنى الإعلامي يصالها الضوء عليها على المدن الشبابية وبما تحتويه من لزل وفنالي وملاعب وملاعب الكرة الفضاء وملاعب الفرجية وحن من متباحها نقص والأسوان والغرزاها شرم الشيخ كل دي النهاردة انت بتقدر تقدر تروح ب بأقل الاسعار تقدر تروح أخذ انت أولادك وتقعد في المدينه الشبابيه وتقدر تعمل لك برنامج رحلات قطار الشباب اللي, اللي بتدعمها وزاره الشباب والرياضه اللي شغال في كل اسوان وشرم والغرداه الحاجات دي كلها موجودة موجوده بس الناس أغلبها ما يعرفش إن الحاجات دي بنخلص عليها احنا فريق مراقبه الشباب بنتابعها بنحاول نوصل الضوء على على الخدمات اللي بتقدمها الدوله في مجال الرياضه وده شيء مهم جدا يعني انا مركز دوستم معاك على مراكز الشباب اقرب مركز الشباب اي شاب يروح عليه في رحلاتنا لقصور اسوان وشرب برده هل في ندوات هل في دورات على احدث طرق خاصة بالتعليم عندنا النهارده احنا شاغلين الشباب على مستوى دروس الخصوصيه مجانا بنعمل في مراكز الشباب مجانا لاحدث احسن مدرسين خلينا في مجموعات تقويه يا باشا اللفظ ده بيضايقني انا شخصيا الدروس الخصوصيه انسى نبدا درس خصوصي مجانا الكلام في مجموعه التقويه مش مهم المسمى المهم الهدف ان الناس بقت بتطالب مراكز الشباب مش عشان بس تل بشورت وتجري ورا الكوره لا النهارده بقى الشباب شباب بيعني ثقافه بيعني مجتمع مدني بيعني في نشطه مجتمعيه لكل الجهات زي ما الدكتور المحترم استاذ كره اشرف صلح وحو الشمراد قال لك ورش شام نقاش مجتمعي لازمها فيه قطاع البريد قطاع للشؤون الاجتماعيه فيه احتواء في كل الامور مش بس بس شأن رياضي الرياضة دي بقى جزء جزء من الحياة فانت بقيتها بكل جوانب الجوانب الشمولية والتربوية للشاب والفتاة والطانية إذا لابد عندك مواطن صارح وهذا الهدف اللي تتعلي الدول تأكيد سيد محمد اسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة مدير مدير الشباب والراضي الغربية احنا سعدنا بهذا الحضور التليفوني مرة جاية بقى حضور واقعي يعني شرف لي يا فتن ان شاء الله شكرا ليكم ومبروك طبعا لمحافظة الغربية روك مصر كلها بالابننا محمد صلاح شكرا بك شكرا ليك معنا اتصال تليفوني خلينا نتلقى بمثلها فاصل قالو صباح العم واللبن الحليب والبندق واللوز والقرص يا معزبين الحاجات دي فليت قوي يا محمد حسان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خلينا نفاصل شوية يعني عشان والله انا دي اعجوبه عجوبة اعجوبه عجوبة هو محمد صلاح طبعا ساحر الكرة مم. المهم انا بقترح اقتراح انه ال تعمل حاجه زي محمد صلاح دي للفلاح في في الفالح الفلاح بتاع الانتاج العامل في ما اعملوا الفالح في مصنعه يعني تجيبوا حاجات زي كده زي محمد الفالح امم على النازق يعني هم زعلانين ان الباقي ينتج زيهم طبعا طبعا طبعا ما احنا بنحاول ننجح عليكم بنحاول نبرز النماذج الايجابيه يا استاذ والله حاجة جميلة خالص تكون حاجه جميله لانه لما يكون واحد بيعملوا له دعايه كده في الراديو بهذا الوضع الثاني عاوز يعمل زيه ايوه بالظبط بالظبط تلاقي كده للطاقه الايجابيه اكيد شكرا لك يا استاذ والله شكرا شاء الله شكرا لكم مع السلامه <تصفيق> زي المليونيرات واحلم وانا ما عايش فالعنش في زمان انا وانا ويايا بعايش زي المليونيرات واحلم وانا ما عايش فالعنش اللي ممكن نحن نحققها في حياتنا كنا بنتكلم عن إصدافة مصر لكأس الأمم الأفريقية في هذه النسخة اللي هي هتكون الأولى في تاريخها نسخة جديدة بمشاركة عدد كبير من الفرق محتاجة إمكانيات أكبر محتاجة يعني دول كتير أعتذرت هي البطولة أصلا كان مقرر لي أن هي تقوم في الكاميرون الكاميرون يعني البنية الأساسية بتاعتها ما اكتملتش فاعتذرت فعرضوا على دورة المغرب الشقيق ايضا المغرب بتقول لسه مع مش جاهزين قوي بشكل كبير فاعتذرت برضو وهكذا لغاية مصر ان احنا قدمنا ملف وجنوب افريقي قدمت ملف وتم حسم الاختيار للملف المصري انحاز لي عايز اقول لكم ان يعني دي حاجات في سمعة مصر عشان نشوف الناس ببصرنا بره ازاي يبقى احنا عارفين موقعنا ايه الطبيعي ما نبقاش لا احنا متعالين قوي ولا احنا مقللين من قدراتنا بشكل كبير يعني في ناس كل من كتر الاحباط ما بيبقاش الاحباط ده اصل الاحباط ده بيبقى حاجه زي الفيروس كده بينتشر لو حد عنده احباط وحاول ينشره حاجه بتبقى يعني سريعه اللي عنده امل وبيحاول ينشره برضو حاجة بتبقى إيجابية. لكن انا عايز اتكلم في نقطة مهم نظرة الاخرين جيدا عشان احنا ساعات بنظر لنفسنا نظرات دونية او نظرات اقل من امكانياتنا يعني جنوب افريقيا لسه منظمة كاس العالم في 2010 وعندها هذه الامكانيات الجبارة دولة من اكبر دول يعني القارة الافريقية وتتقدم الى تنظيم هذه البطولة يعني بالمنطق بقى لو احنا زي ما احنا بنتكلم عن نفسنا ان احنا مش كويسين وان احنا وضعنا صعب وي وي وي وي ما كانش الناس الناس اللي برا ما ما, ما عندهمش الكلام ده هم عايزين ينجعوا الحاجة بتاعتهم عملوا ايه قرن ما بين الملفين اي ملف لقوا افضل لقوا الملف الخاص بملف بملف مصر ما فيهاش كلام يعني ده العالم هو اللي بي بيحكم علينا ودي بتبقى نظرة اكثر واقعية واكثر موضوعية لان هو بين الناس دي يعني الكاف والفيفا بيبصوا لمصلحتهم عشان يعملوا بطولة بنموذج جديد بنسخة جديدة عايزين دولة عندها إمكانيات قوية مش عايزين نقول احنا إمكانيات ممكن تكون عالم إمكانيات جنوبي أفريقيا لكن ملفها كان معمول بشكل أفضل ودا يدل كمان وعندنا عنصر الأمان على فكرة من أحد أسباب إنه الملف المصري كان يعني رجحت كفته إن عنصر الأمان في مصر متوفر بشكل كبير عن جنوب أفريقيا بمراحل يعني فعايزين نقول إنه يعني نظرة العالم لينا هي المفروض تدينا أمل أكتر بدأ من نظرة إيجابية لو نظرة عكس كده إحنا بقى نحاول نغيرها لكن هي أصلًا نظرة إيجابية مع شعور كل الداخل يعني الد داخل الدائرة إحنا شايفين نفسنا وحشين والناس بره شايفانا زي الفل ما دا برضو تنقض عندنا إحنا فلا الناس تبقى شايفانا كويسين نحاول إن إحنا نبقى على قدر هذه المسؤولية ونحاول إن إحنا ناخد هذه الطاقة الإيجابية اللي جاية من بره ونحولها إحنا اللي عمل وانتاج وده اللي بتكلم عليه لان كاس الامم لايقام ان شاء الله في شهر 6 الجاي اول مره على فكره كاس الأمم افريقيا يقام في الصيف لان خلاص في كتير تعديلات كتيره هتتعتم على مواعيد البطولات كمان دوري ابطال افريقيا يعني دي نسخه معدله منه اللي هنلعبها دلوقتي ما كانش المفروض اصلا هتبدا دلوقتي المفروض ان لسه في شهر 2 اساسا طبعا احنا دخلنا في دور المجموعات فدي نسخ معدله عشان المواعيد تبقى مع اجنده الفيفا ويبقى من كل الاتحادات القرية اجندتها واحدة ودورياتها واحدة وحاجات كثيرة قوي. احنا دلوقتي قدامنا فرصة زهبية كبيرة جدا جدا جدا ان احنا نبرز للعالم روعت مصر وجمال مصر واصالت وعراقت مصر مش بس بالكلام لا بالعمل عايزين نتكلم عن حاجات كتيرة ومتعلقة بكاس العالم وعايزين نتكلم عن حاجات متعلقة بكاس العالم الأفريقية ومشاركات كتير بس نطلع فاصل سريع ونرجع تاني What's متواصلين مع مجتمعينا والأمل والحلم ودايما نسعى إلى تحقيقه وكنا بنتكلم عن كاس الأم الأفريقية قلت أن دي فرصة ذهبية أنه إحنا نتجمع مرة تانية على هدف واحد خاصة في الرياضة تعالوا نسترجع مع بعض ذكريات 2006 هذه الذكريات الرائعة لما أقيمت بداية بقى انتصارات مصر مع كابتن حسن شحيته وتلب مطلوات متالية بعد كده 2006-2008-2010 عايزين نقول أن إحنا يعني هذه الحالة بتمثل طاقة إيجابية أكثر من رائعة في هذا العام كان فيه كأس العالم لأننا لم لكأس العالم لكننا خدنا كأس الأمم في رقية وكسبنا الفرقة التي تأهلت إلى كأس العالم ولو كنتم تشوفوا الأستاذ وعالم مصر كان مالي الدنيا كلها وكان في شوارع مصر العالم كمية العالم المحطوطة كارنفال ليه ما نستفد بالكارنفالات دي للتحسين. مش للتحسين سبعة مصر الحمد لله سبعة مصر بره اكثر من جيدة يعني اكثر من جوه احنا شايفين سبعة مصر يعني أو, أو, او الحالة بتاعت مصر مش كويسة لا الناس بره شايفانها احسن من كده بكتير وده وده حقيقي فعلا هايزين دي الكاتب ناخد اتصالت الفون يا لو السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اشير روزي على استاذ مهور استاذ استاذ يسير ازايك عمل صلالة عندنا الله على كل حال صلى عندنا عليه ألف صلاة ألف صلاة حمد صلاح ما يجت وشغلة مش حرفيته بال بال بلا بانسانيته لكن ما نسيش أصله وبيته وحياته اللي خرج منها وما ننسيش في المقابل انه بالأخص من اللحظات إنه يعني بديش أقوله إنه مش نكمل تعليمه مش هل واعي بالأمور العالم يعني اتجاهه كان الكرة وظل في الكرة ميزة محمد الله إنه منحرفش بدأ أسمي لك يعلم السياسي زي ما نحرف غيره وتاجر في اللوب وتاجر في الفطول وتاجر في الناس عميزته يعني, يعني اللي بدخل الواحد ينجذب إله زي ما هو هو نشي في اتجاه واحد ودخلش في أمور تانية بالعكس ظلّا <مم> بحافظ عرّنّا اختبعوه إنّه إني لا هاد كرؤ أستطيع إني إيه, إيه, إيه أعمل أطور أبتكر إلى آخرين بس هو من حرف الشيء مع الجماعة الآخرين بدي أسمي لك يا يعني زي ما راحت لان أو علان أو أول وإلى آخرين لا، ظلّا في اتجاه واحد هذه الميزة، هذه مش مصيطة هذه الميزة لجماهيريته وأخي مهاب <مم> مش مصيطة لا. لا، لا، لا الولد جاي خلوق شو شمالة وعارف حجبه يعني بس ما أحب نتكلم كده سيسير عارف هدفك وتسعى لتحقيقه يعني أنت تتكلم على جزء طبعا التعليم مهم وكل حاجة صور الراجل ما دلوقتي تلات لغات يعني لو بتتكلم على العلم وعنده هذه الثقافة اللي خلته تسمح له ان هو يتعايش بشكل رائع في ثلاث دول أوروبية كبيرة وهذه الكاريزمة والعلم مطلوب وكل حاجة بس هو أنت قلت أنه هو حدث هدف هدف واحد اتجاه واحد ابدع فيه مثل اهم الشغل انه من حرابش سياسيا افهم عليه هو رافحة الكرة يعني هلأ في ناس كثير اخي مهام هو واني بسمع انت بتعرف ان يسميها يعني في ناس كتير بكل يلاعبوا فتران جعوا سبيل المثل بلوم الجماعة اللي نعين يدين يعمل عصابة يعني محمد صلاح بجماهيريته اللي يعملها لحد الآن من حرابش عن اتجاه المصري وما سمحش لحد يستغله يعني بصورة خاطئة وده شيء مهم جدا يعني. جداً اتجاهه يعني وطنيته ما ده لا أنا أصده. بالضبط لا لا نقصده بالضبط ما خلاش حد يراهن على وطنيته يعني بالضبط بالضبط امم صراحة صراحه يعني انتمائه قلبا وقالبا يعني بكل معنى الكلمه يعني هو راح على اتجاه معينه بكل معنى الكلمه توجه نحو الهدف تبعه متاجرش اسميك هذا الصوره يعني متاجرش انتاجر ما متاجر بالحرفيته بالضبط ولا بشهرته ان لصالح مصر ممكن هتاجر تجاره صالحه يعني هتاجر لصالح سمعة بلدي أتجي لصالح ممكن يعني. متأشرفيها لا لا صلاح. لا أيوة بالضبط بس حاجات شخصية يعني. بالضبط متأشرفيها لا صلاح مصر لأهلي البيئة عنده لقرية له زملاءه لأصحابه متأشرفيها آه أما ما تشتكي بشكل غيره يعني بصراحة كمان. هو في كل الاستفتاءات وكل الجواز اللي حصل عليها دائما ما بيذكر اسم مصر يعني يعني وليس أكثر ممكن وطنية ممكن من ذلك. ما هي هذه من يستوي هذه بالأساس من يستوي هو. ما سعبوش الغرور يعني بالضبط خير سفير سفير وخير ممثل لها فعلا ظل محمد صلاح الفلاح البسيط اللي يخرج من هالبيئة و... والله فتح عليه يعني هي الميزة فيها راكي وبتكلمك يا عم كاس الأم الأفريقية راعفنا يعني, يعني شوية, شوية مش ملادي أوي بس بتابع وجدأ في مصر ده شيء مهم يعني أكيد و... و... ونظرة العالم لينا يعني انا انا قلت من شوية ان احنا كنا ملفين متقدمين احنا وجنوب افريقيا والناس بره ما لهمش غير الحاجات اللي هتفدهم او الحاجات اللي تحقق مصلحتهم فاختاروا ملف مصر هو هو, هو أخي يعني محمد صلاح باشا ميلكيا او لا بشكل البيئة المصرية الطيبة اي اختصار الحديث مم. اه بشكل النهارده الاصل الطيب صدقني معرفش من زمان يعني بالاساس يعني بسمع واسال وما شفتوك وماسمع عنه سمع يعني بس موسمع اللي أسمعه أه بتكون عندك شخصية يعني إله يعني بالتأكيد سعداء بعض المشاركة الإجابية لي الله بارك فيك شكرا لك حسنا عايزين نقول إن قبل ما نختم كده بشكل سريع أن مصر تقدر أن هي تقدم للعالم نسخة لكاس الأمم الأفريقية لدعوة من دلوقتي ليه عشان كلنا نستعد ونتهيئ نفسيا ونبدا ان احنا كل واحد كل واحد يضع من جواه اولا حلم شخصي ثانيا حلم لبلده فيما يتعلق عشان عاملين حلقة النهارده رياضية شوية فيما يتعلق بالرياضة ازاي كلنا نتجمع كده بعقل جامعي ان نبهر العالم من خلال كأس امم أفريقية يعني التاريخ ما يشوفش زيها مثلا اللي بعد فترة ممكن احنا بنبدا من الوقت اهو قدامنا الشهور المت... كل واحد في الجزئية بتاعته يحاول ان هو يبدع ويخلص فيها ويطقن في عمله الناس المتعلقة مثلا بالبنية التحتية والأسية فيما يتعلق بفنادق فيما تعلق باستادات وأرضية ملاعب نقدر نقدر ونقدر نحن نامج أحسن من ناس تانيين كثير قوي فيما تعلق بالتنظيم فيما تعلق باتحاد الكورة فيما تعلق بالسادات المنتخب فيما يتعلق بينا احنا كجمهور وسلوكنا قدام العالم والضيوف اللي هيقولنا من كل القرارة الأفريقية وعلى مش من أفريقيا بس بيجي من كل أرجاء العالم بيجي صحفيين ده شيء مهم جدا في الميديا بين سمعة مصر و بيلقل شكل مصر بيعملوش بس تغطيات للبطولات زي من الناس متخيلة لا بيعمل تحقيق في النص عن مثلاً, مثلا مناطق شعبية بيعمل تحقيق في النص عن حاجة برزة إيجابية لمصر فياريت الصورة دي تبقى حلوة قدامهم واعتقد نحن نقدر نعمل كده لما لما حاجة حاجه في دماغنا احنا بنقدر فعلا ان احنا ننفذها يعني في كذا نموذج في الحياه قدامنا تاريخيا احنا نقدر نعمل كده نعم نحن نستطيع زي ما موسى لاح استطاعو حق حلمه كل المصريين يقدر إن هم يحققوا حلمهم ويقدر إن هم الأمل اللي عندهم يصل إلى حقيقة على أرض الواقع. فريق <تريكا> عمل ألة انتظارك هذا اليوم مع عبد الله محمود هندسة الوعاء. أشرف نوير الإخوان. أنا سعيد من أمام الميكروفون مهابا من دوحة دوتم دائماً مصر والوطن العربي في أمان الله.